بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع عشر من كتاب المزهر للإمام السيوقي رحمه الله تعالى المشرقان المشرق والمغرب ويقال لنصل الرلح وزجه نصلان وزجان وثبيران ثبير وحراء والضمران الضمر والضائر جبلان والجمومان الجموم والحال جبلان وكيران كير وخزان والأخرجان الأخرج وسواج جبلان والبركان برك ونعام واديان والشطبتان شطبة وسائلة واديان والقمر والقمريان وادي القمير ووادي جرس انتهى قلت من ذلك في الصحاح الفراتان الفرات ودجيل وفي المجمل الأقعسان الأقعس وهبيرة ابن ضمضم وفي الجمهرة البريكان أخوان من فرسان العرب قال أبو عبيدة وهما بارك وبريك ثم قال ابن السكين باب ما أتى مثنى من الأسماء الاتفاق الاسمين الثعلبتان ثعلبة بن جدعاء وثعلبة بن رومان والقيسان من طي قيس بن عتاب وابن أخيه قيس بن هدمة والكعبان كعب بن كلاب وكعب بن ربيعة والخالدان خالد بن نبلى وخالد بن قيس والذهلان زهل بن ثعلبة وذهل بن شيبان والحارثان الحارث بن الظالم والحارس بن عوف والعامران عامر بن مالك بن جعفر وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر والحارثان في باهلة الحارث بن قتيبة والحارس بن سهم وفي بني قشير سلمتان سلمة بن قشير وهو سلمة الشر وسلمة بن قشير وهو سلمة الخير وفيهم العبدان عبد الله بن قشير وهو الأعور وعبد الله بن سلمة بن قشير وهو سلمة الخير وفي عقيل ربيعتان ربيعة بن عقيل وربيعة بن عامر بن عقيل والعوفان في سعد عوف بن سعد وعوف بن كعب بن سعد والمالكان مالك بن زيد ومالك بن حمضله وعبيدتان عبيدة ابن معاوية ابن القشير وعبيدة ابن ابن عمر عمرو ابن معاوية. ثم قال ابن السكيد ومنما جاء مثنى مما هو لقه ليس بسم الحرقتان تيم وسعد ابن قيس ابن ثعلبة والكردوسان من بني مالك ابن زيد مناة ابن تميم قيس ومعاوية ابن مالك ابن حنظلة ابن مالك ابن زيد مناة والمزروعان من بني كعب بن سعد بن زيد منا كعب بن سعد ومالك بن كعب بن سعد ويقال لبني عبس وذبيان الأجربان والأنكدان مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ويربوع بن حنظلة قال والأنكدان مازن ويربوع والكراشان الأزد وعبد القيس والجوفام بكر وتميم والقلعان من بني نمير صلاءة وشريح ابن عمرو بن خويلق ابن عبد الله ابن الحارث ابن نمير والكاهنان بطنان من قريضة والخنثيان سعلبة ابن السعد بن ذبيان ومحارب ابن خصفة والحليفان أسد وطيّر والصمتان زيد ومعاوية ابن كلب والأغلبان عوف بن عبد الله وقريض ابن عبيد ابن أبي بكر والصريرتان كعب بن عبد الله وربيعة بن عبد الله وإذا كان بطنان من الحي أشهر وأعرف أشهر وأعرف فهما الروقان والفرعان والمسمعان عامر وما وعبد الملك بن مالك بن مسمع ولم يكن يقال لواحد منهما مسمع ولكن نسبا إلى جدهما بغير لفظ النسبة المعروفة التي تشدد ياؤا ومثله الشعتمان وهما من بني عامر بن ذهل ولم يكن يقال لواحد منهما شعتم ولكن نسبا إلى شعتم أبيهما وهما شعتم الأكبر حارثة بن معاوية وشعتم الصغير شعيب بن معاوية وقالوا هما الملحبان لرجلين من بكر والمسلبان رجلان من بني تيم الله يقال لهما عمرو وعامر والقارضان رجلان من عنزة خرج في التماس القرض فلم يرجعا والأرقمان مران وخزين ابنا جعفر والأحمقان حنظلة بن عامر وربيعة وهو اسمهما قديما في الجاهلية كان يقال لهما أحمقا مضر انتهى ما ذكره ابن السكيت. وقال ابو الطيب اللغوي باب الاثنين الثنياء اسم ابن او جد او احدهما ابن الاخر فغلب اسم الاب من ذلك المضران قيس وخندف فان قيس ابن الناس ابن مضر بن نون وخندف امرأة الياس ابن مضر قال الزجاجي في اماليه اخبرنا احمد بن سعيد الدمشقي قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن مصعب قال قال المفضل الضبي وجه إلي الرشيد فما علمت إلا وقد جاءني الرسل يوما فقالوا أجب أمير المؤمنين فخرجت حتى صرت إليه وهو متك ومحمد بن زبيدة عن يساره والمأمون عن يمينه فسلمت فأومأ إلي بالجلوس فجلست فقال لي يا مفضل فقلت لبيك يا أمير المؤمنين قال كم في فسيكفيكهم الله من اسم فقلت أسماء يا أمير المؤمنين قال وما هي قلت الياء لله عز وجل والكاف الثانية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والهاء والميم والواو في الكفار قال صدقت كذا أفادنا هذا الشيخ يعني الكسائي وهو اذا جالس ثم قال فهمت يا محمد قال نعم قال اعد المسألة فأعادها كما قال المفضل ثم التفت فقال يا مفضل عندك مسألة تسأل عنها قلت نعم يا أمير المؤمنين قول الفرزدق أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع قال هيهاد قد أفادنا هذا متقدما قبلك هذا الشيخ لنا قمرها يعني الشمس والقمر كما قالوا سنه العمرين يريدون أبا بكر وعمر قلت ثم زيادة يا أمير المؤمنين في السؤال قال زده قلت فلما استحسنوا هذا قال لأنه إذا جتمع عثمان من جنس واحد وكان أحدهما اخف على أفواه القائلين غلبوه فسموا الأخير باسمه فلما كانت أيام عمر أكثر من أيام أبي بكر رضي الله عنهما وفتوحه أكثر غلبوه وسموا أبا بكر باسمه وقال الله عز وجل بعد المشرقين فبئس القرين وهو المشرق والمغرب قال قلت قد بقيت مسألة أخرى فالتفت الي الكسائي وقال أفي هذا غير ما قلت قلت بقيت الفائدة التي اجراها الشاعر المفتخر في شعره قال وما هي قلت أراد بالشمس إبراهيم صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وبالقمر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وبالنجوم الخلفاء الراشدين من آبائك الصالحين قال فشر أبا أمير المؤمنين ثم قال يا فضل بن الربيع أحمل إليه مئة ألف دنهم ومئة ألف لقضاء دينه ذكر الألفاظ التي وردت بصيغة الجمع والمعني بهما واحد أو اثنان عقد ابن السكيت لذلك بابا في كتابه المسمى بالمثنى والمكنى والمبني والمواخي والمشبه والمنحل فقط قال الأصمعين يقال القاه في لهوات الليس وإنما له لهات واحدة وكذلك وقع في لهوات الليس وقالوا هذا رحل عظيم المناكب وإنما له منتبان وقالوا رجل ضخم السنادي والسندوة مغرز السدي ويقال رجل ذوى أليات ورجل غليظ الحواجب شديد المرافق ضخم المناخر ويقال هو يمشي على كراسيعه وهو عظيم البادل والبأدلة أصل لحم الفخذ مهموزة وقال ابن الاعرابي البأدلة لحم أصل الثدي وإنه لغليظ الوجنات وإنما له وجنتان وامرأة ذات أوراق وإنها لبينة الأجيال وإنما لها جيد واحد وامرأة حسنة المآكم وقوله في وصف بعير ركب في ضخم الذفاره فندلي وانما له ذفريان وقوله في وصف ناقه تمد للمشي للمشي اوصالا واصلاغا وانما لها صلب واحد وقال العجاج على كراسي وعرفقيه وانما له كرصوان وقال ايضا من باكر الاشراف اشرافي وإنما هو شرطان وقال ابو ذؤيب فالعين بعدهم كان حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع فقال العين ثم قال ثم قال حداقها ويقال للارض من ارض الرباب العرمه فسميت وما حولها العرمات والقطبيه بئر يقال لها وما حولها القطبيات وكذلك يقال لكاظمة وما حولها الكواظم وإنما هي بئر وعجلز اسم كثير فيقال له ولما حوله العجالز قال زهير عفى من آل ليلى بطن ساق فأكتبة العجالز فالقصيم وقال محرز الضبي طل الضباع مجيرات يلذن بهم أراد موضعا موضع يقال له مجيرة فجمعه بما حوله وقال أبو كبير حرق المفارق كالبراء الأعفري أراد المفرق وما حوله وقال العجاج وبالحجور وثن الولي أراد مكانا يقال له حجر حجر بوجير وقال الباهلي الافاكل جبل وإنما هو أفكل فجمع بما حوله وكذلك المناصيع إنما هو منصع وهي ماء لبلحارس الحارث بن سهم بن من باهلة والأفاك لبني حصن وواد اسمه الميراد فيقال له ولشعابه التي تصب فيه الموارد بأرض باهلة وحماط جبل فيقال له ولما حوله أحيمط وأحيمطات وزلف ماء لبني عصم فيقال لها ولاحساء تقرب منها الزلف هذا ما ذكره ابن السكيد وفاته الفاظ منها قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وليس لهما إلا قلبان وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وليس للإنسان إلا مرفقان كما أنه ليس له إلا كعبان وقد جاء به على الأصل فقال وارجلكم الى إلى الكعبين وقوله تعالى فإن كان له إخوة فلامه السدس أي أخوان لأنها تحجب بهما عن الثلث وقوله تعالى فإن كنا نساء فوق اثنتين أي سنتين وقالت العرب قطعت رؤوس الكرشين وليس لهما إلا رأسين وغسل مذاكيره وليس للإنسان إلا ذكر واحد قال جمع باعتبار الذكر والأنثيين وقالوا امرأة ذات أكتاف وأرداف وليس لها إلا كتفان وربف واحد وفي الصحاح جمعت الشمس على شموس قال الشاعر حمي الحديد عليهم فكأنه ومضال برق أو شعاع شموس كأنهم جعلوا كل ناحية منها شمسا. كما قالوا للمفرق مفارق وقال ذو الرمة براقة الجيد واللبات واضحة قال شارح ديوانه جمع اللبات وإنما لها لبة واحدة لأنه جمع اللبة بما حولها وقال امرء القيس يزل الغلام الخف عن صهواته قال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات الصهوة موضع اللبد من الفرس وقال أبو عبيدة هي مقعد الفارس وقال صهواته وإنما هي صهوة واحدة لأنه جمعها بما حواليها وفي المحكم قال اللحياني قالوا في كل زي منخر إنه لمنتفخ المناخر كما قالوا إنه لمنتفخ الجوانب قال كأنه فرق الواحدة فجعلوه جمعا وأما سيبويه فإنه ذهب إلى تعظيم العضو ذكر المثن الذي لا يعرف له واحد قال أبو عبيد في الغريب المصنف المذ دروان أطراف الإليتين وليس لهما واحد وقال أبو عبيدة واحد مزرا. قال أبو عبيد والقول الأول أجود لأنه لو كان الواحد مزرى لقيل في التسنية بالياء لا بالواو وقال ثعلب في أمالي الإثنان لا واحد لهما والواحد لا تثنية له وقال في موضع اخر الواحد عدد لا يثنى وقال البطل يوسي في شرح الفصيح مما استعمل مثنى ولم يفرد الانثيان وهما واقعان على خصيتي الانسان واذنيه ولم يقول انثى وقال الزجاجي في اماليس مما جاء مثنى لم ينطق منه بواحد قولهم جاء يضرب أشدريه إذا كان فارغا وكذلك يضرب أشدريه ويقال للرجل إذا تهدد وليس وراء ذلك شيء جاء يضرب مذرويه وقد يقال أيضا مثل ذلك إذا جاء فارغا لا شيء معه ويقال الشيء حوالينا بلغة التثنية لا غير ولم يفرد له واحد إلا في شعر شاذ قال ومن ذلك دواليك والمعنى مداولة بعد مداولة ولا يفرد لها واحد وحنانيك ومعناه تحنين بعد تحنين وهذا زيك أي هذم بعد هز والهز القطع ولبيك وسعديك قال سيبويه سألت الخليل عن اشتقاقه فقال معنى لبيك من الإلباب ويقال لب الرجل بالمكان إذا أقام به فمعنى لبيك أنا مقيم عند أمرك وسعديك من الإسعاد وهو بمعنى المساعدة فمعنى سعديك أنا متابع لأمرك متقرب منه وقال ابن دريد في الجمهرة باب ما تكلم به مثنى حواليك ودواليك قال الشاعر إذا شق برد شق بالبرد مثله دواليك حتى ليس للثوب لابسه ومعناه أن العرب كانوا إذا تغازلوا شق ذا برد ذا, برد ذا في غزلهم ولعبهم حتى لا يبقى عليهم شيء حجازيك من المحاجزة وحنانيك من التحنن قال الشاعر حنانيك بعض الشر أهون من بعض وهذا من تتابع الشيء بسرعة قال ضربا هذا ذيك كولغ الذئب وخباليك من الخبال زاد غيره وحجازيك من المحاجزة وفي تهذيب التبريزي يقال خصيان ولا يقال خصي ويقال عقل بعيره بثنايين غير مهموس لأنه ليس لهما واحد ولو كان لهما واحد لهمز وفي الصحاح لم يهمز لأنه لفظ جاء مثنى لا يفرد له واحد فيقال ثناء فتركت الياء على الأصل كما فعلوا في مذروين وفيه قال الأصمعي تقول للناس إذا أردت أن يكفوا عن الشيء هجاجيك وهذاديك على تقدير الاثنين وفي المحكم الأصدغان عرقان تحت الصدغين لا يفرد لهما واحد وفيه المقراضان الجلمان لا يفرد لهما واحد ذكر الجموع التي لا يعرف لها واحد قال ابن دريد في الجمهرة باب ما جاء على لفظ الجمع لا واحد له خلابيس وهو الشيء الذي لا نظام له لم يعرف البصريون له واحدا وقال البغداديون خلبيس وليس بثبت وسماهيج موضع وسمادير العين ما يراه المغمى عليه من حلم وهراميت آبار مجتمعة بناحية الدهناء ومعاريق ضرب من التمر وأثافة موضع باليمن وأثارب موضع بالشام ومعافر موضع باليمن بفتح الميم والضم خطأ وكان الأصمعي يقول لم تتكلم العرب أو لم تعرف واحدا لقولهم تفرق القوم عباديد وعباديد ولا تعرف واحد الشمانيط وهي القطع من الخيل والأساطير والأبابيل و. عرف ذلك أبو عبيدة فقال واحد الشماتيط شنقا وواحد الأباديل ابيل وواحد الأساطير إسطار وقال آخرون إنما جمع إنما جمعوا سطرا أسطرا ثم جمعوا أساطرا أساطير انتهى وقال ابن خالوي الأجد أسطر جمعه أساطير وسطر جمعه أسطر وقال ابن مجاهد عن السمري عن الفرّة قال كان أبو جعفر الرؤاسي يقول واحد الاباذيل ابول مثل عجول وعجاجيل وفي امال ثعلب الهزائز الشدائد ولم يسمع لها بواحد والذعاليب اطراف الثياب ولم يعرف لها واحد وفي الصحاح التعاجيب العجائب لا واحد لها من لفظها وأرض فيها تعاشيب إذا كان فيها عشب نبذ متفرق لا واحد لها وذهب القوم الشعارير أي تفرقوا قال الأخفش لا واحد له وفي نوادر أبي عمرو الشيباني ماسي الدواهي لا يعرف لها واحد والحراسين العجاف المجهودة من الإبل ما سمعت لها واحدا وفي فقه اللغة من ذلك المقاليد والمذاكير والمسام وهي منافذ البدن ومراق البطن ما رق منه ولان والمحاسن والمثاوي والممادح والمقابح والمعايب وفي الصحاح منه المشابه وفي مختصر العين الأباسق القرائد ولم يسمع لها بواحد ذكر الألفاظ التي معناها الجمع ولا واحد لها من لفظها قال في الجمهرة السول النحل جمع لا واحد له من لفظه والعلم قال أبو حاتم جمع لا واحد له من لفظه وقال قوم من أهل اللغة الواحدة عرمة والخيل لا واحد لها من لفظها وكذا النساء والقوم والرهد والفور وهي الضباء والتنوخ وهي الجماعة الكثيرة من الناس والركاب وهي المقي والنبل وهي السهام والغنم وفي نوادر أبي عمرو الشيباني الزمزم الجلة من الإبل وهو جمع ولم يسمع له بواحد ويقال القردان القمقام ولم يسمع له بواحدة وفي شرح المقصورة لابن خالوي الناس جمع لا واحدة له من لفظه وفي كتاب الدرع, الدرع والبيضة لأبي, عبيد لأبي عبيدة السنور اسم لجماعة الدروع ولا واحدة لها من لفظها وفي الغريب المصنف لأبي عبيد قال الأصمعي الأرجاب الأمعاء ولم يعرف واحدها والأشد جمع واحدها شد في القياس ولم أسمع له بواحد الأصمعي الجماعة من النحل يقال لها الثول والخشرب والدبر ولا واحد لشيء من هذا والصور جماعة النخل وكذا الحائش ولا واحد لهما كما قالوا لجماعة البقر ربرب وصوار ولجماعة الأباعر إبل ولا واحد لها نوق مقاب أي حوامل واحد وخلفة على غير قياس كما قالوا لواحدة النساء ولواحدة الابل ناقة وبعير وأما, واما ناقة ماخض فهي التي دنى نتاجها والجمع مخاض انتهى وفي المجمل لابن فارس الاساث متاع البيت يقال انه لا واحد له من لفظه والخيل وكذا البقر لا واحد له من لفظه وفي الصحاح الخموس بفتح الخاء البعود لغة هذيل واحدتها بقى وإبل أمغاض خيار لا واحد لها من لفظها والزود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر ولا واحد لها من لفظها وفي أدب الكاتب وغيره الأولى بمعنى الذين واحدهم الذي وأولو بمعنى أصحاب واحدهم ذو وأولاة واحدها ذات وقال الكسائي من قال في الإشارة أولاكا فواحده ذاك ومن قال أولئك فواحده ذلك ذكر ما يفرد ويثنى ولا يجمع قال في الجمهرة يقال هذا بشر للرجل وهما بشران للرجلين وفي القرآن لبشرين ولم يقولوا ثلاثة بشر وفي شرح المقامات لسلامة الأنظاري البشر يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجمع وفي الصحاح المرء الرجل يقال هذا مرء وهما مرآني ولا يجمع على لفظه وفي فصيح ثعلب يقال مرء ومرآني وامرأة وامرأتان ولا يجمع امرؤ ولا امرأة وفي نوادر اليزدي يقال جاء يضرب أسدريه وجاء كل واحد منهم يضرب أسدريه وهما منكباه ولا تجمع العرب هذا ذكر ما يفرد ويجمع ولا يثنى قال البطل يوسي في شرح الفصيح من ذلك سواء يفرد ولا يثنى وقالوا في الجمع سواسية وكذلك الضبعان للمذكر يجمع ولا يثنى ذكر ما لا يثنى ولا يجمع في ديوان الأدب للفاربي العنم شجر دقاق الأغصان يشبه به البنان واحده وجمعه سواء وفي شرح المقامات لسلام الانباري اليم لا يثنى ولا يجمع وفي كتاب ليس لابن خالوي واحد لا يثنى ولا يجمع إلا أن الكميت قال لحا واحدينا فجمع وقال اخر في التثنيه فلما التقينا واحدين علوته بذ الكف اني للكمات ضروب، وفي امال ثعلب القبول والدبور من الرياح لا يثنى ولا يجمع وفي الصحاح أنا براء منه لا يثنى ولا يجمع لأنه في الأصل مصدر وفي المجمل العرق عرق الإنسان وغيره ولم يسمع له جمع ذكر ما اشتهر جمعه وأشكل واحده عقد ابن قتيبة له بابا في أدب الكاتب قال فيه الذراريح واحدها زروح روح وزراح وزروح, وزروح, وزروح والمصارين واحدها مصران بضم الميم وواحد مصران مصير وأفواه الأزقة والأنهار واحدها فوها والغرانيق طير الماء واحدها غرنيق وإذا وصف به الرجال فواحدهم غرنوق وغرنوق وهو الرجل الشاب الناعم وفراد جمع فرد واونه جمع أوان وفلان من علية الرجال واحدهم علي مثل صبي وصبيه والشمائل واحدها شمال وبلغ أشده واحدها أشد ويقال لا واحد لها وسواسية واحدهم سواء على غير القياس والزبانية واحدها زبنية والكمء واحدها كمأة ذكر ما اشتهر واحده وأشكل جمعه عقد له ابن قتيبة بابا في أدب الكاتب قال فيه الدخان جمعه دواخ وكذلك العثان جمعه عواث ولا يعرف لهما نظير والعثان الغبار وامرأة نفساء جمعها نفاس وناقة عشرا جمعها عشار وجمع رؤيا رؤا والدنيا دنا والجل وهو الأمر العظيم جلل والكروان جمعه كروان والمرآة جمعها مرائن واللامه الدرع جمعها لؤم على غير قياس والحداه الطائر جمعها حذاء وحدان والبلصوص طائر وجمعه البلنصة على غير قياس وقسط جمعه قساس بالسين لانها الاصل وابدلت من المفرد تاء لاجتماع سينين في اخر الكلمه فكره للاستثقال فاذا جمع ردت لفرق الالف بينهما ونظيره ست فان اصلها سدس وترد في الجمع تقول اسداس والحظ جمعه احظ وحظوظ على غير القياس وأحظ وأحظ على غير قياس والسبت اسم اليوم جمعه سبوت واسبت والأحد جمعه أحد والاثنين لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى فإن أحببت أن تجمعه كأنه لفظ مبني للواحد قلت أثانين وجمع الثلاثاء ثلاثاوات والاربعاء أربعاوات والخميس أخمساء وأخمساء والجمع جمعات وجمع والمحرم محرمات وصفر أصفار وربيع يقال فيه شهور ربيع وكذلك رمضان يقال فيه شهور رمضان ورمضانات أيضا ويقال في جمادى جماديات وفي رجب أرجاب وفي شعبان شعبانات وفي شوال شوالات وشواويه ويقال في الباقيين ذوات القعدة وذوات الحجة والسماء إذا كانت المعروفة فجمعها سماوات وإذا كانت المطر فجمعها سمي وربيع الكلا يجمع أربعة وربيع الجدول يجمع اربعاء ذكر مستوى واحده وجمعه في المقاصور للقالي الشكاعة شجرة ذات شوك واحدتها شكاعة أيضا مثل الجمع سواء عن أبي زيد الأنصاري والحلاوة شجرة ذات شوك واحدته حلاوة الواحد والجمع فيه سواء عن أبي زيد والشقارة واحدته شقارة أيضا وفي الصحاح قال الأخفش لم أسمع للسلوى بواحد ويشبه أن يكون واحده سلوى مثل جمعه كما قالوا دفلا للواحد والجماعة ذكر المجموع على التغليد قال المبرد في الكامل من ذلك قوله سلام على إلياسين فجمعه على لفظ إلياس ومن ذلك قول العرب المسامعة والمهالبة والمناظرة فجمعهم على اسم الأب وقد عقد ابن السكيت في كتاب المثنى والمكنى بابا لذلك قال فيه يقالهم هم المهالبة والأصامعة والمثامعة والأشعارون والمعاول نسبوا إلى أبيهم معولة ابن شمس والكتيبات نسبوا إلى أبيهم كتيبة ومثلهم الرقيدات نسبوا إلى رقيد بن ثور بن كلب والجبلات وهم بنو جبلة والعبلات بنو عبلة والسلمات بطن من قشير كان يقال لأبيهم سلمة والحسلة من بني مازن كان فيهم حسل وحسيل والضباب معاوية بن كلاب كان فيهم ضب وضبي والحميدات والتويتات من بني أسد بن عبد العزة رهت الزبير بن العوام والعبلات أمية الصغرى أمهم عبلة فبالعبلات يعرفون وفي المجمل لابن فارس قولهم نحن الأخايل جمعت القبيل باسم الأخيل ابن معاوية العقيلي ذكر ما جاء بالهاء من صفات المذكر قال فعلب في فصيحه تقول رجل راوية للشعر وعلامة ونسابة ومحزامة ومطرابة ومعذابة وذلك إذا مدحوه فكأنهم أرادوا به داهية وكذلك إذا ذموه فقالوا لحانة وهلباجة وفقاقة وصخابة في حروف كثيرة كأنهم أرادوا به بهيمة وقال الفارابي في ديوان الأدب رجل نسابة عالم بالأنساب وعلامة أي عالم جدا وعرنة لا يطاق في الخبث وهيوبة متهيب وطاغية وراوية وقال أبو زيد في نوادره رجل عيابة يدخلون الهاء للمبالغة ووقافة قال ولا وقافة والخيل تردى وقال ابن دريد في الجمهرة رجل هيوبة وهيابة ووهابة قال ويقال درهم قفلة أي وازن هاء التانيث له لازمة لا يقال درهم قفل وقال ابن السكيت في كتاب الأصوات رجل طلاب وسيف مهذرمه ثم قال ثعلب أبو العباس في فصيحه باب ما يقال للمذكر والمؤنث بالهاء تقول رجل ربعة وامرأة ربعة ورجل ملولة وامرأة ملولة ورجل فروقة وامرأة فروقة ورجل صرورة وامرأة صرورة للذي لم يحج وكذا منونة للكثير الامتنان ولجوجة وهذرة للكثير الكلام ورجل همزة لمزة وامرأة همزة لمزة في حروف كثيرة وقال المبرد في الكامل وهذا كثير لا تنزع منه الهاء فأما راوية ونسابة وعلامة فحذف الهاء, فحذف الهاء جائز فيه ولا يبلغ في المبالغة ما تبلغه الهاء ذكر ما جاء من صفات المؤنث من غيرها قال ابن دغيد في الجمهرة باب ما لا تدخله الهاء من صفات المؤنث فمن صفات النساء جارية كاعب وناهد ومعصر هي كاعب أولا إذا كعب ثديها كأنه مفلك مفلق إذا صار ثديها كالفلك وفلكة المغزل مستديرة ثم يخرج فتكون ناهدا ثم تستوي نهودها فتكون معصرا وجارية عارك وطامث ودارس وحائض كله سواء وجارية جالع إذا طرحت قناعها وامرأة قاعد إذا قعدت عن الحيض والولادة وامرأة مغيل تضع ولدها وهي حامل وامرأة مسقط ألقت ولدها بغير تمام وامرأة مسلب قد مات ولدها وامرأة مذكر إذا ولدت الذكر ومؤنث إذا ولدت الإناث ومذكار ومئناس إذا كان ذلك من عادتها وامرأة مغيب ومغيب بتسكين الغين وكسرها إذا غاب زوجها وقالوا مغيبة أيضا وامرأة مشهد إذا كان زوجها شاهدا وامرأة مقلات لا يعيش لها ولد وثاكل وهابل وعاله من العله والجزع وقتين قليلة الدرء وجامع في بطنها ولد وسافر وحاسر وواضع وضعت خمارها وعنفس بذية ودفنس رعناء ومحش يبس ولدها في بطنها وكذلك الناقة والفرس ومتم إذا تمت أيام حملها وكذلك الناقة من صفات الضباء ضبية مطفل ومشدن ومغزل معها شادل وغزال وخاذل وخذول إذا تأخرت عن القطيع ومن صفات الشاة شاة صارف التي تريد الفحل وناس تنسل من أنفها إذا سعلت أو عطست وداجن وراجن قد أرفت البيوت وحان تريد الفحل ومقرب قرب ولادها وصالغ وسارغ وهو منتهى سنها ومتئم ولدت اثنين ومنصفات النوق ناقة عيهل وعيهم سريعة ودلاف جريئة على السير وهرجاب خفيفة وأمون صلبة وذقون تضرب بذقنها في سيرها وممر تدر على المري وهو مسح الضرع باليد ونجيب أي كريمة وراجع وهي التي تظن بها حملا ثم تخلف ومرد وهي التي تشرب الماء فيرم ضرعها وخبر غزيرة اللبن وحرف أي ضامر ورهب معيبة ورازم وهي التي قد دفعت باللبن أي أنزلت اللبن ومبسق إذا كانت كذلك ومضرع للتي أشرق ضرعها باللبن ورهشوش وخنجور مثله وداحق وهي, وهي التي يخرج رحيمها بعد النتاج ومرشح للتي قد قوي ولدها ونتجت الناقه حائلا إذا ولدت أنثى وحسير وطليح وهي المعيبة ولهيد قد هصرها الحمل فأوها لحمها ومذائر ترأم بأنفها ولا يصدق حبها وتملوق النحو وخادج ومخدج طرحت ولدها لغير تمام الأيام وإن كان تام الخلق وفارق تذهب على وجهها فتنتج وطارق تطلب الماء قبل القرب بليلة ويوم الطلق ويوم القرب قال الأصمعي سألت أعرابيا ما القرب فقال سير الليل لورد الغد فقلت ما الطلق فقال سير اليوم لورد الغد وبازل وبائك أي ضخمة السنام وفاسج فتية سمينة وشامد وشائل إذا شالت بزنبها وبلعس ودلعك وبلعك وهن ضخام فيهن استرخاء وعوزم مسنة وفيها شدة وضرزم مثلها وذلقم تكسر فوها وسال لعابها وملواح ومهياف سريعة العطش ومصباح تصبح في مغرقها وميراد تعجل الوردة وهرمل وخرمل وهي الهوجاء وحائل وهي التي حالت ولم تحمل وحامل ومغد بها غدة وناحز بها سعال ورائم ترأم ولدها وتعطف عليه وواله اشتد وجدها بولدها وساطم إذا بلغ حوارها سنة ومقامح تأبى أن تشرب الماء ومجارح تدر في القر وشارف أي مسنة وضامر لا تجتر وضابع لا ترفع خفها إلى ضبعها في السير وعاسر وعسير التي اعتسرت فركبت وقضيب كذلك ومدراج التي تجوز وقت وضعها ومربع معها ربع ومرباع تحمل في أول الربيع ومشياط تسرع في السمن ومن صفات الخيل فرس مركض في بطنها ولد وضامر وقيدود طويلة وقميت وجلعه صلب شديد وكذلك الناقة ومقص إذا استبان حملها ومن صفات الاتان أتان ملمع إذا أشرف ضرعها للحمل هذا ما ذكره ابن دريد في الجمهرة وبقيت ألفاظ كثيرة فمن صفات النساء قال في الغريب المصنف امرأة مسلف بلغت خمسا وأربعين ونحوها وخوض حسنة الخلق ورداح ثقيلة العجيزة وأملود ناعمة وعطبول وعيصل طويلة العنق وضمغج تم خلقها وخريع تتثنى من اللبن وقيل الفاجرة وذعور تذعر وغيلم حسناء وعيطموس حسنة طويلة وقتين قليلة الطعم ورشوف طيبة الفم وأنوف طيبة ريح الأنف وزراع خفيفة اليدين بالغزل وشموع دعوب ضحوك وعروب متحببه إلى زوجها ونوار نفور من الريبة وعصباج ضخمة البطن مسترخية اللحم ومزلاج رسحاء وعنفص بذية قليلة الحياء ورصوف صغيرة الفرج ومنداص خفيفة طياشه وجنب غليظة الخلق ونكوع قصيرة وصف صلق شديدة الصوت ومهراق كثيرة الضحك وضمرز غليظه وعقير لا تهدي لاحد شيئا ومراسل ما زوجها أو طلقها ولفوت متزوجة ولها ولد من غيره ومضر لها ضرائر وبروق تتزوج ولها كبير وفاقد ما تزوجها وحاد ومحد تترك الزينة للعدة وعوان ثيب وهدي عروس وخروس يعمل لها شيء عند ولادتها ومنصل ألقت ولدها وهو مضغى ومحمل ينزل لبنها من غير حبل وكذلك الناقة ومرغل مرضعه ونزور قليلة الولد ورقوب وهبول مثل المقلاتي وتقول فاقد وعوكل حمقاء وخرمل ودفنس وخذعل كذلك وهلوك الفاجر وضروع وبغي كذلك ولط عجوز كبير وعيض وحيزبون كذلك ودائر يعني ناشز ويقال جارية كعاب ومكعب مثل كعب ومثيب ومعجز ومن صفات اللوق في الغريب المصنف ناقة مبلام لا ترغو من شدة الضبعة ومرب لزمة الفحل ولسوف حمل عليها سنتين متواليتين وممارن ضربت مرارا فلم تلقح وعائط حمل عليها ولم تحمل ومرتج أغلقت رحمها على ماء الفحل وكذا واسق وممرح ألقت الماء بعدما صار دما ومجهض القته قبل أن يستبين خلقه وكذا مزلق وخفود ومملق القته قبل ان يشعر ومسبغ القته بعد أن أشعر وخصوف وضعته في الشهر التاسع وحادج القته غير تام وذلك من اول خلق ولدها إلى ما قبل التمام وقال الاصمعي خادج القته تام الخلق ومخدج ألقته ناقص الخلق وفارج تم حملها ولم تلقه ومضرق شالت بذنبها من غير حمل ومارخض دنى نتاجها ومخرق نتجت في مثل الوقت الذي حملت فيه من قابل ومنضج جازت السنة ولم تلد ومعقل نشب الولد في بطنها وضقي وموتن خرج منها رجل الولد قبل رأسه ورحوم اشتكت بعد النتاج ومرتد ومرد مثل المضرع ومرباع تلد في أول النتاج ودحوق مثل الداحق ولطلق كبيرة السن وكروم مبرمة ودردج التي أكلت أسنانها ولصقت من الكبر وكحكح مثل ودلوق تكسرت أسنانها فتمج الماء وعائد قريبة عهد بالوضع ومطفيل معها ولد وبكر معها أول ولد وسني معها ثاني ولد وكذا في النساء ومشدن قد شدن ولدها وتحرك وهلوب مات ولدها أو زبح وصعود ولدت ناقصا فعطفت على ولد عام أول وبسط تركت هي تركت هي وولدها لا تمنع منه وعجول ما تولدها ومعارق مثل العلوق وضروس وعضوض تعض لتذب عن ولدها وصفي وخنجور ولهموم غزيرة اللبن والخبر والخبر, والخبر والمري والثاقب مثلها وممائح يبقى لبنها بعدما تذهب ألبان الإبل ورفود تملأ القدح في حلبة واحدة وصفوف تجمع بين محلبين في حلبة والشفوع والقرون مثلها وصفوف أيضا تصف يديها عند الحلب وصمرد ودهين قليلة اللبن وغارز جذبت لبنها فرفعته وشحص وشحاصة لا لبن لها الواحدة والجمع في ذلك سواء والشصوص مثلها ومفكه يهراق لبنها عند النتاج قبل أن تضع وفتوح واسعة الإحليل والثرور مثلها وحصور ضيقة الإحليل والعزوز مثلها وحضون ذهب أحد طبييها ومصور يتمصر لبنها قليلا قليلا ورافع رفعت اللبأ في ضرعها وزبون ترمح عند الحل وعصوب لا تدر حتى يعصب فخذاها ونخور لا تدر حتى يضرب أنفها وعسوس لا تدر حتى تتباعد من الناس وبهاء تستأنس إلى الحالب وباهل لا صرار عليها وبسوس لا تدر إلا بالإبساس وهو ان يقال لها بس بس عظيمه عظيمة وفاسج وفاسج مثلها وبعض العرب يقال لها الحامل ودلعس مثل البلعس وعيطموز تامة الخلق حسنة وفنق مثله وهرجاب طويلة ضخمة وسرداح عظيمة كثيرة اللحم وعندل وقندل عظيمة الرأس ونقحاد عظيمة السنام وشقوط عظيمة جنبي السنام وعيسجور شديدة وعصبور مثلها وحضار إذا جمعت قوة ورجلة يعني جودة المشي وسناد شديدة الخلق وعرمس وأصوص وجلعب مثلها وعن تريس كثيرة اللحم شديدة، ومحوص ومحيص شديدة الخلق، وكنوف تبرق في كنفة الإبل، وقذور تبرق ناحية من الإبل، إلا أن القذور تستبعد والكنوف لا تستبعد، وعسوس وقسوس ترعى وحدها، وضجوع ترعى ناحية، وعتود مثلها، وجروز اكول ومطراف لا تكاد ترعى حتى تستطرف ونسوف تأخذ البقل بمقدم فيها وواضع مقيمة في المرعى وعادل نحوه وقارب متوجهة إلى الماء وسلوف تبقى إلى الإبل إذا أوردت الماء ودفون تكون وسطهن وملحاح لا تكاد تبرح الحوض ورقوب لا تدن إلى الحوض مع الزحام وطعوم فيها سمن وليست بتلك السمينة ومقلاص تسمن في الصيف وفاتج لاقح مع سمنها وخنوف لينة اليدين في السير وعصوف سريعة وشمعل مثلها وهوجل هوجاء وزحوف ومزحاف تجر رجلها إذا مشت ورحول تصلح أن ترحل وشملال خفيفة ومزاق سريعة وعيهم مثلها وحرجوج ضامر وحرج ورهيب مثلها ورهيش قليلة لحم الظهر ولحيب مثله وشاصب ضامر وشاسف أشد ضمورا وهبيط ضامر وسناد مثله ومرم بها شيء من نقا ومرائس ورؤوس لم يبق لها طرق إلا في رأسها وحدبار المنحنية من الهزال وحائص لا يجوز فيها قضيب الفحل كأن بها رتقا ومعوذ ومنيب وشطور يبس خلفان من أخلافها وثلوث يبس الثلاثة ومن صفات الشائف الغريب المصنف شات ممغل حمل عليها في السنة مرتين ومحث دنى نتاجها ورغوث ولدت قريبا وموحد ولدا واحدا ومفذ كذلك وجلد ما تولدها ولبون وملبن ذات لبن ومصور دن انقطاع لبنها وجدود كذلك وشحص ذهب لبنها كله وشطور يبس أحد خيفيها وعناق عمرها اربعه أشهر وعنز عمرها السنة وسحوف لها شحمة على ظهرها وزعوم لا يدرى أبيها شحم أم لا ورعوم بالرأي يسيل مخاطها من الهزال ورؤوم تلحس ثياب من مر بها وحزون سيئة الخلق وثموم تقلع الشيء بفيها ومن صفات غير ذلك في الغريب المصنف أتان جدود انقطع لبنها وليلة عماس شديدة ولحية ناصل من الخضاء وفي ديوان الأدب للفارابي امرأة كند أي كفور للمواصلة وناقه سرح اي منسرحه في السير وقوس فرج اي منفرجه عن الوتر وقاروره فتح اي ليس لها غلاف وعين حشد لا ينقطع ماؤها وناقه علط لا خطام عليها وفرس فرط تتقدم الخيل وطلق إذا كانت احدى قوائمها لا تحجيل فيها وغاره دلق اي مندلقه شديده الدفعه وناقة طلق بلا قائد وامرأة فنق أي ناعمة أو متفنقة بالكلام وامرأة عطل أي عاطل وامرأة فضل أي في ثوب واحد وامرأة منجاب تلد النجباء ومزعاج لا تستقر في مكان والمهداج الريح التي لها حنين والمسلاخ النخلة التي ينتثر بسرها وامرأة معطار كثيرة التعطر وناقة من غار ومن غار إذا كان من عادتها أن يحمر لبنها من داء وامرأة من داس ومن دايس خفيفة طياشة وناقة مخراط من عادتها الإخراط وهو أن يخرج لبنوها منعقدا كأنه قطع الأوتار ومعه ماء الأصفر وناقة مرزاف سريعة ومرأة محماق من عادتها أن تلد الحمقى ومن تاق كثيرة الولد ومتفال غير مطيبة ومجبال غليظة الخلق ومعطال لا حلي عليها وناقة مرسال سهلة السير ومرقال كثيرة الإرقال وهو ضرب من الخبر وناقة ضارب تضرب حالبها وامرأة طامح تطمح إلى الرجال وشاة دافع إذا أضرعت على رأس الولد وناقة شافع في وطنها ولد يتبعها آخر ونعجة طالق إذا كانت ترعى وحدها مخلاتا وجارية عاثق لم يبني بها الزوج وفرس ناثق للولد وناقة عبر أسفار وعبر أسفار أي يعبر عليها الأسفار ونعامة من غاض أي مسرعة وفي الصحاح ناقة جراز أي أقول وكذا جروز وامرأة جارز عاقر وسنة حسوس شديدة المحر خاتمة قال ابن السقية في الإصلاح والتبريزي في تهذيبه وابن قتيبة في أدب الكاتب ما كان على فعيل نعت للمؤنث وهو في تأويل مفعول كان بغيرها نحو كف خضيب وملحفة غسيل وربما جاءت بالهاء يذهب بها مذهب الأسماء نحو النطيحة نحو النطيحة والذبيحة والفريسة وأكيلة السبع وقالوا ملحفة جديد لأنها في تأويل مجدودة أي مقطوعة وإذا لم يجز فيها مفعول فهو بالهاء نحو مريضة وظريفة وكبيرة وصغيرة وجاءت أشياء شاذة فقالوا ريح خريق وناقة سديس وكتيبة خصيف وإذا وإن كان فعيل في تأويل فاعل كان مؤنثه بالها نحو شريفة ورحيمة وكريمة وإذا كان فعول في تأويل فاعل كان مؤنثه بغيرها نحو امرأة صبور وشكور وغدور وغفور وكنود وكفور الا حرفا ناذرا قالوا هي عدوة لله قال في شبه عدوة بصديقة وان كانت في تأويل مفعولة بها جاءت بالها نحو الحمولة والركوبة وما كان على مسعيل فهو بغيرها نحو امرأة معطير وناقة مئشير من الأشر وفرس محضير وشد حرف فقالوا امرأة مسكينة شبهوها بفقيرة وما كان على مفعال فهو بغيرها نحو امرأة معطار ومعطاء ومجبال للعظيمة الخلق ومفعال كذلك نحو امرأة مرجم وما كان على مفعل مما لا يوصف به المذكر فهو بغيرها نحو مرضع وضبية مشد فإذا أرادوا الفعل قالوا مرضعة وما كان على فاعل مما لا يكون وصفا للمذكر فهو بغيرها نحو حائض وطالق وطامث وإذا أرادوا الفعل قالوا طالقة وحاملة وقد جاءت أشياء على فاعل تقول للمذكر والمؤنث فلم يفرق بينهما قالوا جمل ضامر وناقة ضامر ورجل عاشق وامرأة عاشق وقد يأتي فاعل وصفا للمؤنث بمعنيين فتثبت الهاء في أحدهما دون الآخر يقال امرأة طاهر من الحيض وطاهرة من العيوب وحامل من الحمل وحاملة على ظهرها وقاعد عن الحيض وقاعدة من القعود وقال التبريزي وما كان من النعوت على مثال فعلان فانثاه فعلى في الأكثر نحو غضبان وأضباء ولغة بني أسد سكرانة وملآنة وأشباههما وقالوا رجل سيفان ومرأة سيفانة وهو الطويل الممشوق الضامر البطن ورجل موتان الفؤاد وامرأة موتانة وما كان على فعلان أتى مؤنته بالهاء نحو خمصان وخمصانة وعريان وعريانة انتهى ذكر ما يستوي في الوصف به المذكر والمؤنث في ديوان الأدب يقال ثوب خلق أيبال المذكر والمؤنث فيه سواء وشاب أملود وجارية أملود أي ناعمة وبعير سدس وسديس القسن التي بعد الرضاعية وذلك في الثامنة الذكر والأنثى فيه سواء وبعير بازل وبزول إذا فطر نابه في تاسع سنة الذكر والأنثى فيه سواء والمخلف الذي جاوز البازل من الإبل الذكر والأنثى فيه سواء والعانس الجارية التي بقيت في بيت أبويها لم تتزوج ويقال للرجل عانس أيضا ويقال جمل نازع وناقة نازع إذا نزعت إلى وطنها وبعير ظهير أي قوي وناقة ظهير بغيرها هاء أيضا وفي الصحاح العروس نعت يستوي فيه المذكر والمؤنث ما دام في إعراسهما يقال رجل عروس في رجال عرس وامرأة عروس في نساء عرائس وفي الغريب المصنف هذا بكر أبوي وهو أول ولد يولد لهما وكذلك الجارية بغيرها والجمع أبكار وهذا كبرة ولد أبوي وعجزة ولد أبوي آخرهم والمذكر والمؤنث في ذلك سواء بالهاء والجمع فيهما مثل الواحد ويقال للأقعد في النسب هو كبر قومه وإكبرة قومه مثل إفعلة والمرأة في ذلك كالرجل ويقال هو ابن عم لحن في النكرة وابن عم لحن في المعرفة وكذلك المؤنث والمثنى والجمع. وهو مصاص قومه إذا كان خالصهم وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث وعبد قن وكذلك أمة قن والمثنى والجمع كذلك ورجل رقوب لا يعيش له ولد وكذلك امرأة الرقوب وبعير قرحان لم يجرب قط وكذلك الصبي إذا لم يجدر والمؤنث والاثنان والجمع في ذلك كله سواء قال في الصحاح وقر حانون لغة متروكة وبعير كميت خالط حمرته قنوء والناقة كميت ورجل غر لم يجرب الأمور وامرأة غر وبعير جلس أي وثيق جسيم وناقة جلس كذلك ويقال رجل فر وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ويقال امرأة وقاح الوجه وجواد وكل وقرن وقرن ومحب وكهام وعاشق كل هذا مثل المذكر بغيرها انتهى وفي أدب الكاتب من ذلك جمل ضامر وناقة ضامر ورجل عاقر وامرأة عاقر ورأس ناصل من الخضاب ولحية ناصل ورجل بكر وامرأة بكر ورجل أيم امرأة له وامرأة أيم لا زوج لها وفرس كميت للذكر والأنثى وفرس جواد وبهيم كذلك والزوج يطلق على الرجل والمرأة لا تكاد العرب تقول زوجة وفي النوادر لأبي زيد يقال هذا بسل عليك أي حرام وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث كما يقال رجل عدل وقوم عدل وامرأة عدل وفي الجمهرة باب ما يكون فيه الواحد والجماعة والمؤنث سواء في النعوت رجل زور وقوم زور وكذلك سفر ونوم وصوم وفطر وحرام وحلال ومقنع وخصم وجنب وصريح وصرورة للذي لم يحج ونصف وهو الذي طعن في السن ولم يشخ وكفيل وجري ووصي وضمين وضيف ودنف وحرض كلاهما بمعنى مريض وقمن وعدل وخيار وعربي محض وقلب وبحث وقح أي خالص وشاهد زور وشهداء زور وأرض جدب وأرضون جذب وكذا خصب ومحل وماء فرات وملح أجاج وقعاء وجراق الثلاثة بمعنى ملح وشروب أي بين الملح والعذب ومسوس ومياه كذلك في السبعة انتهى وزاد ابن الأعرابي في نوادره رجل وقوم الرضا ونصر ورسول وعدو وصديق وكرم ونبه ومشنأ ودون وطنى وظن ودون الأربعة بمعنى مريض وحري وقرف بمعنى قامن وغلام الروقة وغيمان روقة وفي أمال ثعلب رجل قنعان أن يقنع به ويرضى برأيه وامرأة قنعان ونسوة قنعان لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث وفي الصحاح الناشئ الحدث الذي قد جاوز حد الصغر والجارية ناشئ أيضا وناقة تربوت أي ذلول الذكر والأنثى فيه سواء ورجل ثيب وامرأة ثيب الذكر والأنثى فيه سواء وخلصان خالصة يستوي فيه الواحد والجمع ودرع دلاص أي براقة وأدرع دلاص الواحد والجمع على لفظ واحد وشاة شحص ذهب لبنها كله الواحدة والجمع في ذلك سواء وكذلك الناقة وشاة شصص للتي ذهب لبنها يستوي فيه الواحد والجمع والسوقة خلاف الملك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ذكر إناث ما شهر منه الذكور عقد له ابن قتيبة بابا في أدب الكاتب قال فيه الأنثى من الذئاب سلقة وذئبة والأنثى من الثعالب بصرملة وثعلبه والأنثى من الوعول أروية والأنثى من القرود قشة وقردة والأنثى من الأرانب عكرشة والأنثى من العقبان لقوة والأنثى من الأسود لبؤة بضم الباء وبالهمز والأنثى من العصافير عصفورة والأنثى من النمور نمرة ومن الضفادع ضفدعة ومن القنافذ قنفذة ويقال برزون وبرزونة. ذكر ذكور ما شهر منه الإناث عقد له ابن قتيبة بابا في أدب الكاتب قال فيه اليعاقيب ذكور الحجل واحدها يعقوب والخرب ذكر الحبارة وساق حر ذكر القمارة والصدى ذكر البوم واليعسوب ذكر النحل والحنظب والعنظب والعنظباء بضم في الثلاثة ذكر الجراد فأما الحنظب بفتح الضاء فذكر الخنافس وهو أيضا الخنفس والحرباء ذكر أم حبين والعضرفوت ذكر العضائي والضبعان ذكر الضباع والأفعوان ذكر الأفاعي والعقربان ذكر العقارب والثعلبان ذكر الثعالب والغيلم ذكر السلاحف والأنثى سلحفا بتحريك اللام وتسكين الحاء ويقال سلحفية والعلجوم ذكر الضفادع والشيهم ذكر القنافذ والخزز ذكر الأرانب والحيقطان ذكر الدراج والظليم ذكر النعام والقط والضيون ذكر السنانير ذكر الأسماء المؤنثة التي لا علامة فيها للتأنيث عقد لها بن قتيبة بابا ذكر فيه السماء والأرض والقوس والحرب والزود من الإبل ودرع الحديد فأما درع المرأة وهو قميصها فهو مذكر وعروض الشعر وأخذ في عروض ما تعجبني أي في ناحية والرحم والرمح والغول والجحيم والنار والشمس والنعل والعصا والرحى والدار والضحى وزاد في تهذيب التبريزي من ذلك القتب واحد الأقتاب وهي الأمعاء والفأس والقدوم وفي المقصور للقال قال أبو حاتم السورة مؤنثة يقال طالت سراهم وهي سير الليل خاصة دون النهار قال البطل يوسي في شرح الفصيح كان بعض أشياخنا يقول إنما ذكر درع المرأة وانث درع الرجل لأن المرأة لباس الرجل وهي أنثى فوجب أن يكون درعه مؤنثة والرجل لباس المرأة وهو مذكر فوجب أن يكون درعها مذكرا وكان يحتج على ذلك بقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ذكر الأسماء التي تقع على الذكر والأنثى وفيها علامة التأنيف قال ابن قتيبة من ذلك السخلة وهي ولد الغنم ساعة يوضع والبهمة والجداية وهو الرشأ والعسبارة ولد الطبع من الذئب والحية تقول العرب حية ذكر والشات أيضا الثور من الوحش والبطة وحمامة ونعامة تقول هذه نعامة ذكر قال وكل هذا يجمع بطرح الهاء إلا حية فإنه لا يقال في جمعها حي انتهى وقالت الصحاح دجاجة للذكر والأنثى لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس مثل حمامة وبطة قال وكذلك القبجة للذكر والأنثى من الحجل والنحلة والدراجة والجراذة والبومة والحرارة والبقرة كلها تقع على الذكر والأنثى قال ابن خالويه في كتاب ليس الإنسان يقع على الرجل والمرأة والفرس يقع على الذكر وعلى الحجر أي على الأنثى والبعير يقع على الجمل والناقة وسمع إنسانة وبعيرة ولا نظير لهما وقيل إن من العرب من يقول فرسة وفي الصحاح الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى وفي مختصر العين الذباب اسم للذكر والأنثى وقال فيما يذكر ولا يؤنث يا سائلا عما يذكر في الفتى لا غير عهد من حاذق لك يخبره رأس الفتى وجبينه ومعاؤه والثغر ثم الشعر ثم المنخر والبطن والفم ثم ظفر بعده ناغ وخد بالحياء يعصفر والثدي والشبر المزيد وناجذ والباع والذقن الذي لا ينكر هذه الجوارح لا تؤنثها فما فيه لها حظ إذا ما تذكر وقال فيما يؤنث ولا يذكر الساق والأذن والأفخاذ والكبد والقلب والضلع العوجاء والعضد والزند والكف والعجز التي عرفت والعين والعرقب المجذوله الأحد والسن والكرش الغرثة إلى قدم من بعدها ورق معروفة ويد ثم ثم الشمال ويمناها وإصبعها ثم الكراع وفيها يكمل العدد إحتى وعشرين لا تذكير يدخلها وتاء تانيثها في النحو يعتمد الفتها من قريض ليس مقتدرا يوما على مثله لو رامها أحد وقال الشيخ جمال الدين بن مالك فيما يذكر ويؤنث من الحيوان يمين شمال كف قلب وخنصر سهم بنصر سن رحم ضلع كبد قرش عين الاذن القتب فخذ قدم ورك كتف عقب ساق الرجل ثم يد لسان ذراع عاتق عنق قفا كراع وضرس ثم إبهام ملعض ونفس وروح ثرسن وقرى إصبع مع بطن إبط عجز الدبر لا تزد ففي يد التأنيف حتما وما تلت فوجهان فيما قد تلاها فلا تحد وقال غيره في ذلك وهذه ثمان جارحات عددتها تؤنث أحيانا وحينا تذكر لسان الفك والابط والعنق والقفا وعاتقه والمتن والدرس يذكر وعند ذراع المرء ثم حسابها فذكر وأنث أنت فيه مخير كذا كل نحوي حكى في كتابه سوى سيبويه فهو عنهم مؤخر يرى أن تأنيث الذراع هو الذي أتى وهو للتذكير في ذاك منكر ذكر ما يذكر ويؤنث في الغريب المصنف من ذلك القليب والسلاح والصاع والسكين والنعم والإزار والسراويل والأضحى الأضحى جمع أضحى وهي الذبيحة والعرس والعنق والسبيل والطريق والدلو والسوق والعسل والعاتق والعضد والعجز والسلم والفلك والموسى وقال الأموي الموسى مذكر لا غير ولم أسمع التذكير في الموسى إلا من الأموي انتهى وقال ابن قتيبة في أدب الكاتب الموسى قال الكسائي هي فعلة وقال غيره هو مفعل فهو مؤنث على الأول ومذكر على الثاني قال ومن الباب السلطان والخمر والنهر والحال والمتن والكراع والزراع واللسان فمن أنثه قال في جمعه ألسن ومن ذكره قال ألسن الصح وفي الصحاح الزقاق السكة يذكر ويأنث قال الأخفش أهل الحجاز يأنثون الطريقة والصراط والسبيل والسوق والزقاق والكلة وهو سوق البصرة وبن تميم يذكرون هذا كله وفيه الروح تذكر وتؤنث وفي تهذيب التبريزي الذنوب تذكر وتؤنث قال النحاس في شرح المعلقات من الأشياء ما يسمى بالمذكر والمؤنث نحو خوان ومائدة ومثله السنان والعالية والصواع والسقايه ذكر الأسماء التي جاء مفردها ممدودا وجمعها مقصورا رأيت في تاريخ حلب للكمال ابن العديم بخطه في ترجمة ابن خالويه قال رأيت في جزء من أمال ابن خالويه سأل سيف الدولة جماعة من العلماء بحضرته ذات ليلة هل تعرفون اسما ممدودا وجمعه مقصور فقالوا لا فقال يا ابن خالوي ما تقول أنت فقلت أنا أعرف اسمين قال ما هما؟ قلت لا أقول لك إلا بألف درهم لئلا تؤخذ بلا شكر فأمر لي بألف درهم قلت هما صحراء وصحارة وعذراء وعذارة فلما كان بعد شهرين أصدت حرفين آخرين ذكرهما الجرمي في كتاب التنبيه وهما الفاء وصلافة وهي الأرض الغليظة وخضراء وخبارة وهي أرض فيها ندوة ثم بعد عشرين سنة وجدت حرفا خامسا ذكره ابن دريد في الجمهرة وهو سبتاء وسباتة وهي الأرض الخشنة انتهى قلت قد من الله تعالى علي بالوقوف على ألفاظ أخر قال أبو علي القالي في كتاب المقصور والممدود يقال أرض النفخاء أي تسمع لها صوتا إذا وطئتها الدواب وجمعها النفاخة قال وقال الفراء الوحفاء أرض فيها حجارة سود وليست بحرة وجمعها وحافة وفي أمالي ثعلب قالوا نفخاء رابيه ليس بها رمل ولا حجارة والجمع نباخة وفي المجمل النفخاء من الأرض مثل النفخاء وقال الجوهري في الصحاح السخواء الأرض الواسعة السهلة والجمع السخاوى والسخاوي مثل الصحارى والصحاري وقال ابن فارس في المجمل المرداء رمل منبطح لا نبت وجمعه مرادة وقال الجوهري في الصحاح أشياء تجمع على أشاوى وأشاوي مثل الصحارى حكى الأصمعي أنه سمع رجلا من أفصح العرب يقول لخلف الأحمر إن عندك الاشاوى ويجمع أيضا على أشايا ثم رأيت في كتاب ليس لابن خالوي قال ليس في كلامهم اسم ممدود جمع مقصورا إلا ثمانية أحرف وهي صحراء وصحارة وعذراء وعذارة وصلفاء وصلافة أرض غليظة وخبراء وخبارة أرض فيها ندوة وسبتاء وسبات أرض فيها خشونة ووحفاء ووحافة أرض فيها حجارة ونبخاء ونفخاء ونفاخ وكانت هذه المسألة سأل عنها سيف الدولة فما عرف أحد ممن بحضرته شيئا منها فقلت أنا أعرف أسماء ممدودة تجمع بالقصر قال ما هي قلت لا أقولها إلا بألف دينار ثم ذكرت ذلك لأن الممدود يجمع على أفعل رداء وأردية والمقصور يجمع ممدودا رحا وأرحاء وقفا وأطفا وذكر ابن خالويه هذه الحكاية في موضع آخر من كتاب ليس وقال فيها وكان في الحاضرين بين يدي سيف الدولة أحمد بن نصر وأبو علي الفارسي فقال أحمد بن نصر أنا أعرف حرفا حلفاء وحلافة فقلنا حلفاء جمع حرفة وإنما سألنا عن واحد فقال الفارسي أنا أعرف حرفا أشياء وأشاو، فقلنا أشياء جمع هذا كله كلام ابن خالوي فطابق بعض ما زدته ورأيت على حاشية كتاب ليس بخط بعض الأفاضل ما نص من هذا الباب عزلاء وعزالة وجلواء وجلاوة والعزلاء فم المزادة الأسفل والجلواء إن كانت بالجيم ففي الصحاح قال الكسائي السماء جلواء أي مصحية وإن كانت بالحاء فهي التي تؤكل وفيها المد والقصر في المفرد وجمعها كمفردها جمع المقصور حلاوة بالقصر وجمع الممدود حلاوة بالمد ثم رأيت في نوادر ابن الأعرابي يقال عذارة وصحارا وذفارة وتفتح هذه الثلاثة فقط ثم رأيت في كتاب المقصور والمندود للقالي في باب ما جاء من المقصور على مثالي فعالة قال والزهارة جمع زهراء وهي البيض من الإبل وغيرها قال السيلة الأخيرية ولا تأخذ الأدم الزهارة رماحها لتوبة عن ضيف سرى في الصنابر ثم رأيت صاحب الصحاح قال يقال صحراء واسعة ولا تقل صحرات والجمع الصحارى والصحراوات وكذلك جمع كل فعلاء إذا لم يكن مؤنث أفعل مثل عذراء وخبراء وورقاء اسم جبل وأصل الصحارى صحاري حذف الياء الأولى وأبدلوا من الثانية ألفا فقالوا صحارة بفتح الراء لتسلم الألف من الحذف عند التنوين وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بين الياء المنقربة من الألف للتأنيذ وبين المنقربة من الألف التي ليست للتأنيذ نحو مغازي ومرامي انتهى وهذا من صاحب الصحاح صريح في كثرة الألفاظ الممدودة التي تجمع هذا الجمع المقصور حيث جعله ضابطا كلية فإن الألفاظ التي جاءت على فعلاء وليست مؤنثة أفعال كثيرة فعلاء في الأسماء قال الأندلسي في كتاب المقصور والمندون فعلاء في الأسماء البأساء الشدة والبغضاء العداوة والبوغاء التراب وأيضا السفلة وأيضا رائحة الطيب وبهدا قبيلة في قضاعة والبيداء الفلات وبلعاء ابن الحارث الذي نزل فيه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وبلعاء ابن قيس شاعر معروف والتيهاء الفلات وتيماء موضع والتيماء الفلات والترباء التراب والثمراء هبة بالطائف وثأداء اسم للأمى وفعلت الشيء من جرائك أي من أجلك وقد تقصر والجلاء الأمر العظيم مثل الجلة والجعداء اسم للدبر والجعداء لقب لكندة ويقال بل لبني العنبر بن عمرو بن تميم والحلواء ضرب من الطعام والحوباء النفس والحصباء الحفى والحوجاء الحاجة وحداء موضع وحدراء اسم امراه والحلكاء ذويبه تغوص في الرمل والحفياء موضع بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والخبراء أرض طيبة تنبت السدر والخلصاء أرض وثأداء اسم للامى والدأماء البحر والرقعاء الأرض والدهناء المفازة المتسعة وقد تقصر أيضا والرمضاء الحجارة المحمد بالشمس والرفقاء موضع والرقماء الداهية والرغباء الرغبة والرهباء الرهبة وقد يقصران وطور زيتاء جبل بالشام ينبت الزيتون والطحماء نبت والكاداء المشقة وما رد علي حوجاء ولا لوجاء أي كلمة حسنة ولا قبيحة واللأواء واللولاء الشدة واللوماء اللائمة واللعباء موضع والنعماء النعمة وضد الضراء والنفخاء الأرض المنتفخة والنبخاء المرتفعة وصنعاء مدينة باليمن المد أعرف فيها والضراء الضر وأيضا الشدة والضجعاء الغنم الكثيرة والضوضاء الجلبة والصياح في لغة من يصرفها والعلياء الشرف وأيضا المكان المرتفع والغوغاء الصغار الجراد وسفلة الناس وشيء يشبه البعوض إلا أنه لا يعض والغدراء الحجارة وأرض غدرة من ذلك والنفواء اسم رجل أو لقب والفيفاء الفلات والفحشاء الفحش والقنعاء موضع والقفعاء نبت والسهباء اسم بئر وايضا اسم روضة معروفه وطور, سي وطور سينة مثل سيناء روي بهما واستحناء اللون والهيئة والين البشرة والسخناء السخانة والشحناء العداوة والهضاء الجماعة والخيل الكثيرة لأنها تهض من قاتلها أي تفسره وهيها زجر للإبل والهلثاء الجماعة والهيجاء الحرب والشر والوجعاء الدبر ووعتاء السفر شدته مأخوذ من الوعث وهو الدهاس والمشي يشتد فيه وفي الذنوب مثله وقد أوعت القوم فعلاء جمع فعلة حلفة وحلفاء ويقال حلفة وطرفة وطرفاء وقصبة وقصباء وشجرة وشجراء فعلاء صفة لا أفعل لها أرض سرياء أي ذات سرى وامرأة سدياء عظيمة السديين والجاهلية الجهلاء الشديدة الضلال وامرأة جوثاء عظيمة السرة وجخراء منتنة الفرج وجداء صغيرة الثديين ومن الشات والإبل التي انقطع لبنها ليبسي ضرعها والتي قطع أذنها وسنة جداء قحطة ويقال صرحت بجداء وجلداء يضرب مثلا بظهور الأمر ودرع جدلاء محكمة من جدلت الشيء فتلت وريح حدواء تحد السحاب أي تسوق وناقة حنواء فيها الحناء وقوس حنواء شديدة وامرأة وفعلة وكلمه حسناء ضد سوء القبيحة وشجة خذباء شقة الجلد من خذبة ودرع خذباء لينة وامرأة خلقاء كالرفقاء فأما الخلقاء الصخرة الملساء فمؤنثه أخلق ومنه خلقاء الظهر وخلباء لا تحسن العمل وخوثاء عظيمة البطن وأرض حشاء فيها طين وحجارة والدحساء الأرض الواسعة وشجه واسعة وامرأة تعفاء حمقاء وداهية دهواء ودهياء شديدة وناقة الروعاء شديدة نشيطة وامرأة الرتقاء لا يوصل إلى جماعها وشجة الرعلاء يتفلق اللحم منها وأرض الرخاء منتفخة والحية الرقشاء التي على لونها سواد كالرقم مؤنثه أرقم ولا يقول أرقش ولم يقول أرقش ولا قالوا رقماء في الصفات وعنز الرعثاء وزنماء وزلماء للتي تحت أذنها زنمتان كالقرطين والقرطة تسمى الرعاث وروضة كرساء ملتفة ولمعة كرساء مكترسة وقوس كبداء عظيمة الوسط وامرأة ودابة كذلك وأتان كرشاء عظيمة الكرش وامرأة لسياء كثيرة كثيرة عرق الفرج ولفية أيضا وأرض لياء بعيدة من الماء ورملة ميساء لينة وامرأة متكاء لا تحبس بولها ومدشاء لا لحم على يديها وامرأة نفساء سائلة الدم وصداء بئر معروفة وفي المثل ماء ولا كصداء وامرأة ضحياء لا تحيض وليلة ضحياء بيضاء فأما فرس ضحياء. فسنذكرها مؤنثة أضحى شديد البياض والعرب العرباء الصراح وداهية عضلاء شديدة أعضلت وامرأة عضلاء غليظة العضل وهو اللحم في ساق أو عضد وناقة عجناء لا تلقح من داء برحمها ويقاد السمينة وامرأة عجزاء عظيمة العجيزة وعقاب عجزاء بعجزها بياض والعفلاء بفرجها عفل يمنع وطأها وبقرة عيناء ولا يقال ثور أعين في النعت إنما الأعين اسم له فيجمع الأعين والإناث العين وليست من فلان عزماء أي ليست هذه أول كذبة كذبها وشجرة فنواء على غير قياس كثيرة الأفنان والقياس فيها فناء لأنها من بنات التضعيف وشجة فرغاء واسعة وناقة قرواء طويلة القرأي الظهر وناقة قصواء مقطوعة طرف الاذن والذكر مقصو ومقصي ودار قوراء واسعة ودرع قضاء لينة كالقضض ويقال فرغ من عمل فرغ من عملها واحكمت ويقال الصلبة ويقال الخشنة وامرأة قرناء بها قرن أو عظيمة القرون وإن كان المراد شعر الحاجبين فمؤنته اقرا ولاقة سجواء ساكنه عند الحل وامرأة فاترة النظر من سجى إذا سكن وأرض سبتاء مستوية لا نبات فيها والسلياء التي انقطع سلاها في بطنها من البهائم ونخلة سنها أصابها السنة وفي المخصص هي التي تحمل سنة ولا تحمل أخرى وبغلة سفواء خفيفة في السير ولم يقول في الذكر أسفى وغارة سحاء سريعة قال الصديق رضي الله عنه لبعض أمراء جيوشه اغر عليهم غارة سحاء أو مسحاء لا تتلاقى عليك جميع الروم وامرأة سلتاء لا خضاب في يديها وغارة شعواء متفرقة من أشعيتها فرقتها ويقال هي من شاعت أي انتشرت وشجرة شعواء منتشرة الاغصان وحلة شوكاء جديدة وأيضا خشنة النسج وسحابة وديمة هطلاء غزيرة والهلكة الهلكاء المهلكة وأرض وحفاء غريضة وأرض وعساء لينة ورملة مثله وفي الصحاح قال محمد بن السري السراج أصل عطشان عطشاء مثل صحراء والنون بدل من ألف التأنيث يدل على ذلك أنه جمع على عطاشة مثل صحارة وهذا أيضا يدل على اقتراضه وفي الصحاح رجل عزهاء وعزهات لا يطرب للهو ويبعد عنه والجمع عزاها مثل سعلاء وسعالى. ذكر الأفعال التي جاءت على لفظ ما لم يسمى فاعله عقد لها ابن قتيبة بابا في أدب الكاتب قال فيه يقال وسئت يده فهي موثوءة ولا يقال وسات وزهي فلان علينا فهو مزهو ولا يقال زهى ولا هو زاهن وكذلك نخي من النخوة فهو منخو وعنيت بالشيء فأنا أعنى به ولا يقال عنيت فإذا أمرت قلت لتعنى بالأمر ونتجت الناقة ولا يقال نتجت وأولعت بالأمر وأوزعت به سواء وأرعدت فأنا أرعد وأرعدت فرائصه ووضعت في البيع ووقست وشدهت عند المصيبة وبهدت وسقط في يدي وأهرع الرجل فهو مهرع إذا كان يرعد من غضب أو غيره وأهل الهلال واستهل وأغمي على المريض وغمي عليه وغم الهلال على الناس هذا ما ذكره بن قتيبة وفي فصيح ثعلب باب لذلك ذكر فيه شغلت عنك وشهر في الناس وطل دمه وأهدر ووقص الرجل سقط على دابته فاندقت عنقه وغبن في البيع وهزل الرجل والدابة ونكب الرجل أصابته نكبة وحلبت ناقتك وشاتك لبنا كثيرا ورهصت الدابة وعقمت المرأة وفرج الرجل من الفالج ولقي من اللقوه ودير بي وغشي على المريض وركضت الدابة تركض فهي مركوضة وبر حجك فهو مبرور وثلج فؤاد الرجل وانتقع لونه وانقطع بالرجل ونفست المرأة غلاما أي ولدته وزكم الرجل وأرض وظنك ووقرت أذن الرجل وشغفت بالشيء وسررت وفي الصحاح نسئت المرأة تنسأ نسأ على ما لم يسم فاعله إذا كان عند أول حبلها وذلك حين يتأخر حيضها عن وقته فيرجى أنها حبلة قال الأصمعي يقال للمرأة أول ما تحمل قد نسئت وأسهب الرجل على ما لم يسم فاعله إذا ذهب عقله من لدغ الحية واشب لي كذا وشب أي أتيحة وأعرب الفرس فشت غرته حتى تأخذ العينين فتبيض الأشفار وكذلك إذا بيضت من الزرق وأغرب الرجل أيضا إذا اشتد وجعه وبهت ودهشا وتحير فهو مبهوت ولا يقال باهت ولا بهيت وسوس الرجل أمور الناس إذا ملك أمرهم قال الفراء وسوست خطأ وقال الأصمعي يقال عنست الجارية وعنسها أهلها ولا يقال عنست ووكس فلان في تجارته ووكس أي خسر ونفش العذق إذا ظهر به نكة من الارقاب وسقط في يده أي ندم وتوطع الرجل أي زكما ودفق الماء ولا يقال دفق الماء وطلق السليم إذا رجعت إليه نفسه وسكن وجعه واثتلت فلان مات فجأة واثتلتت نفسه ايضا وارتث فلان إذا أي حمل من المعركة جريحا وبه رمق وأرتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءة وريح الغدير ضربته الريح وحصر الرجل وأحصر اعتل بطنه ودبر القوم أصابتهم ريح الدبور وقنية الجارية تقتلى قنية على ما لم يسمى فاعله إذا منعت من اللعب مع الصبيان وسوترت البيت أخبرني به أبو سعيد عن أبي بكر بن الأزهر عن بندار دار عن ابن السقيف في شرح المقامات للمطرزي قال الزجاجي سقط في أيديهم نظم لم يسمع قبل القرآن ولا عرفته العرب ولم يوجد ذلك في أشعارهم والذي يدل على هذا أن شعراء الإسلام لما سمعوه واستعملوه في كلامهم خفي عليهم وجه الاستعمال لأن عادتهم لم تجري به فقال أبو نواس ونشوة سقطت منها في يدي وهو العالم النحرير فأخطأ في استعماله وكان ينبغي أن يقول سقط وذكر أبو حاتم سقط فلان في يده وهذا مثل قول أبي نواس وكذا قول الحريري سقط الفتى في يده انتهى الشريط السابع عشر من كتاب المزهر في علوم اللغة وأنواعها للإمام السيوطي رحمه الله تعالى وذلك في الثاني عشر من شهر جماد الأولى سنة عشر وأربعمائة وألف للهجرة الموافق للعاشر من شهر كانون الأول سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف للميلاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم